كل ما أشوفك أبتسم من دون ما أشعر وقل في قلبي عسى الله يحفظك ليا يغلى البشر خف علي والله ما أقدر يكفي ما محبة وغلاء يكفي نحنية لا تندفع في غرام لا تزيد أكثر قوضي امتلى من غرامك هدي شوية من كثرة ما أحبك تخيل بس وتصور أبيك وماضي غيرك من الدنيا مول